11. cüz Tevbe suresi sayfa 201. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tadrun ileykum izaa raca'tum ileyhim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 والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مورما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السعو والله سميع عليم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 توبة عن عباده ويأخذ الصدقات وَأَنَّ الله هو التواب الرحيم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساددون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا مرجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم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 ولا يرغوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطعون, ولا يطعون موطئا يويذ الكفار ولا ينالون من عدو من ليلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا يوفقون نصفا صغيرا ولا كبيرا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيه الله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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يُذَكَّرُونَ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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات عين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرزون لقاءنا في طويانهم يعمهون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 قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما نشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 وَإِذَا أَذَقْنَا الناس رَحْمَةً من بعد ضر أمستهم إِذَا لهم مكروا في آيَاتِنَا قل الله أَسْرَعُ مكرا إِنَّ رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البل والبحر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 وظلوا أَنَّهُمْ أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبعون في الأرض بويل الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أغذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها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 فكفَدَ اللَّهُ شهيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عبادتِكُمْ لَوَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُ الحَقُّ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَوُونَ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 فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فَأَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَ الَّذِي يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا اتَّبَعَ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ بَأَن نُّؤْتِيَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُمْ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَن يَسْكَنُ عَنْ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 قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عذهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله بكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون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 ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسر الندامه لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض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 لَعَلَّهُمْ نَبَالُو إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِن جِنِّي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمْ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 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير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 ألا إِنَّهُمْ يثنون صدورهم لِيَسْتَخْفُوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم مَا يسرون وما يعلنون إن له عليم في الصدور صدق الله العظيم